يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمِهَامِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنَبِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ يَدْرِي الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وان فصيلته التي تؤي ومن في الارض جميعا ثم ينجي كل لا انها لضا نزعت للشوى تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوا كلا انها نض نزعت الشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوا ان الانسان خلق هذوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلي دينهم على صلاتهم دائمون ان الانسان خلق هذوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون 122. والذين في أموالهم حق معلوم 123. للسائل والمحروم 124. والذين يصدقون بيوم الدين 125. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 126. والذين هم من عذاب ربهم شَفِيقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ 121. والذين هم لفروجهم حافظون 122. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين 123. فمن ابتغى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 121. عن اليمين وعن الشمال عزيم 122. فما للذين كفروا قبلك مهطعين 123. عن اليمين وعن الشمال عزيم 124. أيطمع كل مرء من منهم أن يدخل جنة نعيم 125. كلا يدخل فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ مَشَارِقَ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرٌ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي أُوعِدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُ من الاجداث صراعا كانهم كانهم الى نصب يفضن خاشعه النادي صارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يعاد دارهم يخوضون ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوما يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم كأنهم الى نصبي فيضون خاشعة الناس صارم ترهبهم دلاله